قد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل ما يأكلون بالليل والنهار من الرحمن بل هم عاذكر ربه معرضون أم لهم آلهة تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مما يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن ما نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون